مَا ظَنَاتُم أَ يَخْرجُ وَظَنُّ أََّهُ م نِعَتُهُم حُصُونُهُم مِنَ اللَّهِ فَأَتَهُم اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحتَسِبوا فَأَتَهُم اللَّهُ مِن حَيْثُ لَمْ يَحتَسِبوا وَقَدَ فِي قُلوا بِهِمُ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 على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاقين عَلَ رَسُولِهِ مِنهُم فَمَا أَوْ جَفْتُم عَلَيْهِ مِن الخَيلِ وَل رِكَابِ وَلَك اللهَّه يُسَلِّ قُرسُ لَ على مَيشَ واللَّهُ على كلُِّ شَيْئء قَدِي مَا أَفَ على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دوله كي لا يكون وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا لَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ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 وَالَّذِينَ تَبَنَّوْا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ من إليهم وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُكْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَيُكْثِرُونَ عَلَىٰ أن ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والَّذينَ جَاءُ مِم بَعِْهِمْ يَقولُونَ رَبَّّنَغْفِرلنَا وَلِإِخْوانِينَ الذيينَ سَبَقُونَ بِالإمَانِ وَلَا تَجعَفِي قُلوا بِنَا غِلَّا وَلَا تَجعَلفِي قُل بِنَا غَِّ لَّذينَ آممَنوا رَبَّّنَا إِ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 بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيد تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ كَمَثَلِ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ